الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه لقوله تعالى فعدة من أيام أخر ونسل القضاء على الفور متتابع النص عليه قال في الشرح ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا وحقي وجوبه عن الشعبي والنخعي انتهى ولا بأس أن يفرق قاله البخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر مرفوعا قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء أتابع رواه الدار قطني من هذا الفصل وفي صيام التطوع وفي مقضاء ما فات الإنسان من أيام رمضان قال الله تعالى ومتال مريضاً أو على سفره عدة من أيام أخر وكلمة أخر رأمة فيدخل فيها الأيام التي سنر الله فصيامه من شوال وما بعده لأطلاق الآية لما علم الله ان هناك من يعذر فيفطر في رمضان اباع له ذلك للعذر ولكن لا يسقط عنه الصوم مطلقا اذا تمكن واستطاع بل عليه ان يقضي متى تمكن فعليه ان يقوي عدد الايام التي اخطرها قال الله تعالى ومن كان مريضا او على شباب يعني فاخطر من كان مريضا فاخطر او على شباب فاخطر فعده اي فليصل عده او فعليه عده من ايام اخرى وقضاؤها واجب كما سمعنا ولا تسكر لأنها قضاء لشيء واجب لما ان الله أعجب رمضان كان لغد من إكماله لكن إذا أفطر العذر فإن تلك الأيام لا تغرأ الجنه إلا بالإكيان بمدنها فَإِنَّهَا التي أَشْطَاهَ فتبقى كَارَةٌ عَنْكِ المكلف حتى الْمُكَلَّفِ حَتَّى يَأْتِيَ بِبَدَلِهَا أَيْ يُصُومُ عَدَدَهَا قَوْلَ الَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّ الْوَقْتَ إِنَّ الْوَقْتَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ شَهْرًا لكن عندنا المبادرة أولى ويجوز التأخير ولكنه خلاف الأول كذلك التتابع أولى يجوز التفريق لكنه خلاف الأول وقد اشتعى ان رائشة رضي الله عنها ذكرت أنها كان يكون عليها صوما يعني قضاءا تفكره لعذر الحيض منحوه فلا تتمكن من قضائه إلا في شعبان فاعتبر بأن ذلك للسعن برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا <تصفيق> لإخطارها في سفر معه إذا سافر بها في غزواته أو نهره وإما فإذا حاجاته في حاجة البيت لما لا تستطيع معه أن تصون وإما مخافة حاجته في نفسه إليها فليجل ذلك فأحفر الصوم حتى يكون شعبان فتقضيه وأحضر بعض العلماء من هذا الحديث أنه يجوز التراخي لكنها اعتذرت بعذر مسور للتراخير فلذلك نقول أن الاصل هو التقدير الأصل هو المبادره وما ذكر الا ان الانسان لا يدري ما يعرض له كما ذكروا ذلك في الحج فانه يجب على الفور واستدلوا بحديث تعجل الحج يعني الفريق فان احدكم لا يدري ما يعرض له فذلك يقال فيه عليه صوت يقال تعجلوا قضاء الصوم الذي لا يلزمكم فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له فإذا تمكن وقدر ولكنه تساهل وفقت عليه أيام وأشهر ثم عرض له عارضا مرض مثلا او مات عد مفرقا حيث انه تمكن ولكنه توالى فعليه فا يكون عليه القضاء لا يسقط واذا مات فالصحيح انه يقضيه عنه وليه حتى ولو كان صيام هره فبتا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ماتوا عليه صيام فصام عنه وليه وإن رجلا أو امرأة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها صوم شهر هذا أصوم عنها قال نعم أرأيت لو كان على أمك دايما ألست تقضيه؟ قال نعم قال فدايما الله أحق ان يقضى عند الإمام أحمد أن القضاء عن الميت خاص لصيام النذق ولكن قول الجمهور انه عام لقوله عليه الصلاه والسلام من مات وعليه صيام اصاب عنه وليه لكن الجمهور العلماء يقولون ان هذا العام مقيدا بما اذا تمكن النريم وفر فصورة ذلك أن يمرض أو يسافر أو تحيظ المرأة أو تلد ويكون عليه أيام مرمضة ثم يشفى أو يزول المانع في شوال ولا يصوره مرمضة به شوال كاملا ولم يصور ثم في شهر ذلك قادة جاءه عذرا أو نبضا أو طوفا نقول إنه تمكن في شوال ولم يصوم عليه فيقطع عنه أو يكثر عنه يصوم عنه وليه أو إذا لم يكن له ولي أو تكاسل الأولياء وتنعو فإنه يطعم عنه عن كل يوم النسكين من تركته ويكون بمنزلة الدين مقدماً على التركة على الميراغي والحول فهذا دليله يعني دليله أن الذنة لا تجب إلا إذا وكان هناك موجب والذي استمر به المرض الى ان مات هذا موجب عنه لأن عذره باقي معه حتى ولو استمر معه المرض سنوات لم يتمكن فلا يجب عليه قضاء ولا كثار يعني لا يصام عنه ولا يكثر لكونه لا يكلف لان هذا التكليف خاص بمن بمن قدر عليه وتساهل وفرق فالحسب ان نقول عند المبادره للقضاء او لا لان الانسان لا يعرف لا يعرف الوقت الذي يأتيه فيه الغضب أو المرم أو السفر أو الموت أو ما يسمى ذلك فلأجب ذلك يحتاج في لقضاء ما عليه ولا يتساهل فإن تساهل كل ما طعن زمنه يتقل عليه كذلك نفس المتابعة ليست واجبة كان عليه عشرة أيام فلو أن يهدق يصوم يوماً ويفتغ يوماً أو يصوم يوماً ويفتغ أياماً له أن يهدقه ولكن الأولى والأفضل المتابعة قال بعضهم إنه آكد لأنه قضاء أيام أصدرها متتابعة أو متذبقة لذلك في كل حال فالمسألة الثاني الهورية والمتابعة هما الأخضر الأخضر الهورية بسيء يتمكن ويجعل عمره وهو مبادئ وكذلك المتابعة والموصلة يجوز التأخير كما ذكرنا ويجوز التفريق وإن كان خلاف الامر إلا إذا بقي من شعبان لقدر ما عليه فيجب فيجب التتابع لضيق الوقت يقول لعيشة رضي الله تعالى عنها لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان متفق عليه فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء يطعون مسكين لكل يوم يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم ولم يروى عن غيرهم خلافهم قاله في الشر يقول إنه يجب الساحية لكن إذا طرده من الله الشني ولم يبق إلا أيام بقبل الأيام التي على الإنسان وجد التساور وجدت, تسارح وجدت وجبت تلك الأيام وذلك لضيق الوقت فإذا طردها العشرة أيام ولم يبق من شعبان المقمن إلا عشرة لذنه أن يصومها من ذلك الوقت ولا يجوز له في العزة أن يصطر العتابر آهما وعائشة لما كانت تختر العذرا كان إلى دياشة شعبان بابرت إصابة ساكت وفيك العذاب وفركت الأشبار واصل فيها مما بعده وهذا التأخير الذي ذكرته الظاهر أنه لم يكن منها كل عام يمكن أنه جمع عليها عاما أو عامين لذا ذكرت ذلك كمثال وإلا فالأصل أنه أنها تضع جرما ثم. ذكر مساله في الشرح وهو من اخر القضاء حتى ادركه رمضان هام فالرق في ايامه ولم يصومها فجاء رمضان وهي لاقيه في ذمته يقول فصور رمضان وتترك الأيام التي بقيت عليك حتى ينقضي هذا الشهر وذلك لان رمضان الجديد الفرج وليس لأحد أن يصوم في شهر رمضان عن غيره اذا انتهى رمضان الجديد بعد ان الأيام التي بقيت عليه من رمضان القديم وأضعف إلى ذلك الكثارة أن يطعم عن كل يوم مسكيما ذكر السالح أن هذا ما ينهى منها إلى أصحابته وليعرف لهم مخالص ولكأنه استهر عنهم القول بأن من أفطر هو لم يطر إلا بعدما جاءه رمانهان أن عليه عدد تلك الأيام الطعام المساكي وكأنهم أخذوه من ايه التخيل التي في أول في أول آية الصور وهي قوله تعالى وعلى الذين يعتقونه فدية طعام النسكين ومن تقوى أخير ذو خيرا له بمعنى ان هي الأمر بأطعام مسكين عن كل يوم ولكن يظهر أنهم أخذوا للادع زجر أو أن هذا التحير والتهريب يتدرينا ولا بد له من كثارة فتكون كثافته نافيا لذلك التهريب. مرض به أحد عشر شهراً وهو لن يتوح ما يتركضه يعني ظالمه فكان جزاء تفريقه وإهمانه أن يؤمر بهذه السفارة التي هي اطعام مسكين لكل يوم ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه هذه المساله تقع كثيرا ان اناسا يكون عليهم ايام من رمضان نساء غالبا وقد يكونون رجالا الورقة كثيرة ما تستشكل يكون عليها أيام من رمضان قد تكون الشهر كله رمضان كله إذا كانت فشل أو على مثلا عشرة أيام أفتقد لعذر غير ثم لا تستطيع أن تصل لها في أول شهر شوال فتأصل حتى يقام شوال مثلا عشرة أيام ثم تد تدعت ثم تفكر تقولوا لا أريد أن أصوم ستة شوال فأقدم ست من شوال لأنها ستفوت وأأخر ايامي التي علي التي هي الهر نقول لا يجب بل الهرض يقدر والتطور يكون بعده في هذه الحالة لو ان انسان عليه اصطر مهر غضبان كله لمرض او لمجاس او نحو ذلك متى يصوم ستة مشوار اذا اتهدوا القضاء من قضائه وانه من طابة لما أتى عشرة رمضان أيام رمضان أتى هذا التطوع إذا يكون ذلك شهريات إن شاء الله واذا صنع شوال عن أيامه التي عليه ثم أتبعه بسنت من رمضان كذا ذلك إن شاء الله ووقع له الأجر فعليه أتباع أتبعه بشتة من مرمضانه فالذرأة مثلا لك كان عميها عشرة أيام أو رجل والتي يسأل له أن يصومها في شوال شوال وإذا ينقى إلا بعضه يقولوا هدّا أيام رمضان وإذا انتهت خصر ما نقي من شوال وصلهما وصلنا على الله سبب القحنة لأنك بدأت أيام مما بعده فرسول عليه السلام قال اتبعه ستة شوال لأن غالبا أن شوال هو الذي يلي رمضان وأن الناس يصروا لرمضان في جمائه ويكبعونه بستة أيام من شوال فبعد كثيراً ما يتصلون بنا رجالاً ونساً عليهم أيام مغنظاً يوم أو يومين أو خمسة يضروا بهم يوم, يوم عرفة فيقول أحدهم سوف أصوب يوم عرفة عن عرفة تطوعاً والأيام التي علي مؤخرها ويستشكرون أنه أن هذا اليوم يصاب لشرفه ولفضله، وكثيرا ما يصومونه بنيه التطوع ويتركون الأيام الواجبة عليه. إذن من الأيام كان يقوله. لك أن تصوم يوم عرفة وتنويه عن أيامك تنويه يوما من الأيام التي هي جمتك فيقول لك الأجام كان لك صمت يوم عرفة وحصل لك الأجام وإن كان ذلك عن قضى صدق عليك أنك صمت ولكنه ليس منه من صامه تطوعا اختياراً زائدا على ما وجب عليه لكن صيامه أفضل كذلك لو صمته من تنفل ولم يعزم قلبك على أنه من أيامك التي عليك في هذه الحال يقولون لا تعد هذا الصحيح أنه لا يعد من الايام التي من رمضان وذلك لانه لا بد من النيه كما نعرفه ان صيام رمضان يفتقر إلى, الى نيه انه عن الفرد وهكذا بقيت أنواع التطوعات يعني لو صام عاشورا غرأ أنه يوم عاشورا غرأ فإنه على الصحيح لا يكفي عن الأيام التي عليها وكذلك لو صام من شهر ابن شيئا في الصجة فإنه لم ينوي وليس للإنسان إلا ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى لكن عرفنا أن من عليه شيء من رمضان فإنه يقدمه كثير من من يتصلون بنا يطلبون أن يرخص لهم أن يصوبوا أياما فاضلة ويؤدلوا أيام رمضان يحتجون بحديث عائشة هذا يقولون كيف أن عائشة تفتل عشرة أشهر ما تصوم؟ لا تصوم ستن الجوار لا تصوم يوم عامفة ولا تصوم أيام عشب الحجة ولا تصوم يوم عاشورة ما تصوم هذه السنة كلها فيقولون لا بد أنها صامتها ولكنها عزيح تطوعا فنحن نصومها ونجعلها تطوعا ونؤجن الايام التي علينا من رمضان إلى وقت آخر حتى لا تفوتنا هذه الفرص لا تفوتنا هذه الأيام هكذا يحتاجون ونحن نقول أولا إنكم مأمورون من مبادرة لطلع الفرن وقدروه في بعض الآثار في بعض الحديث لا يكمل الله ناثلة حتى تؤدي الفريضة وثانيا الفضل أوجد لانه فريضة وما عداه فانه نوافل ولو كان فيها فاضلا كما سمعنا في يوم عاشوراء انه يكثر سنه ولو عرف انه يكثر سنتين فإنها فيها هذا الفضل ولكن يوم عرفته له هذا الفضل ويوم من أيام رمضان الله يصره الإنسان أفضل من عرفته وغيره لأن هذا فضل هذا نحل وعلى قد حان لا يتحو التنفل لمن عليه فضل حتى يؤدي فضل وغلى النصة لهذا ليكون كؤل حافظة للإنسان على المبادئة لقضاء الأيام التي عليه حتى يتمكن من التطور فإنها صوماً واجباً أو قضاء ثم قلبه نفلاً صحة الصلاة يقول هنا إن الصلاة يجوز قلبها نفلاً إذا كان الوقت متسع. مثلا أنك كذبت في صلاة الظهر وحدك في وقت المتسع ثم بعدما صليت ركعة أذمرت أن يأتي جماعة حتى لمسى صلاتك نفلاً. أو كذبت وحدك ولما صليت ركعة وبعد ركعة حضر جماعة. فكانت صلاتك هذه لك يدوب لوقت متسع ترى كل قرونه بهذه ايام ان قضاء هذا الوقت هو تتسع ان اصلها صائما لنيتك خال يعني قضاء إذا صام عن أيام النراة، ثم بدله أن يقلب هذا الصوت يجعله نهلاً جاداً ذلك بساعة الوقت لأن الوقت متسع لا قلنا إن الوقت متسع ولكن الإنسان لا يدري ما يعرض له. فالقضاء أيام هره أفضل وأولئ لكن إذا أراد يجعله نهلا فاله أجرى ويبقى فضله باقيا يمهد المجد ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحظ الصيام إلى الله تعالى صيام داود كان يصوم يوما ويقتل يوما مستفق عليه ارتداء انجز في هذا التطوع في شرعيته تعويض الانسان على هذا العمل المحبوب لما كان الصوم من افضل القربات وقد اصطفاه الله لنفسه في قوله في الحديث القدسي الا الصيام فانه لي وانا اجيبه كان الاكثار من صوم النهل فاظما وفيه جواب كثير شرعيته اولا لتحصيل الأجهب والاستكتار من العمل المحبوب الذي هو من أفضل قرباء ثانياً لتعويض النفس على هذا العمل وتحبيبها حتى يسخل صياماً ثري ويسهل أيضاً الاستمرار في شرط الصيام فإن النفس إذا مردنت على عمل تمردنت عليه وآلفته وأصبح سهلاً محجوباً بخلال من لم يعود نفسه الصوم ولم يصوم إلا رمضان فقط فإنه يسكل عليه يسكل عليه القيام لو حاول وجد مشقة وإذا جاء رمضان وجد فيه أيضاً مشقة وربما حمله في بعض الاحيان عدم الاعتياد على ان يفطر او ما يشبه ذلك فترد الانسان يعود نفسه على الصيام في سنته كله مما يسهل هذه العزانه على النفس وثالثا الحكمه العامه في سائر النوازل وهي جبر النقص في الفرائض تعرفون الحديث الذي فيه ان الله يقول عندما يعرض عمل عبد انظروا هل لعبده من تقوى فيجبر به نقص الفرد فإذا كان الانسان قد صاد رمضان ولكن فيه شيء من الخلل والناقص وكان ذلك مما يجبر بصوم التطوع ونشا كائن ان صيان التطوع تترتب عليه المصالح التي تترتب على الصيام قد ذكرنا رياوى الصيام ان فيه فوائد وهي مصالح عديده شرعيه الصيام فيه مصالح دينية مصالح بدنيه مصالح لصحرية عديده مصالح ومنافع اجتماعيه مذكوره لكتب الروائب ونهرها في صيام التطوع توجد فيه كل المصالح وتلك الاثار الطيبه يسال صيام التطوع وهذا يسال صيام بمعنى صيام الدهر هذا ما ورد فيه خلال اشتهر عن جماعه من السلفي أنهم يشغدون وأنهم يصومون الدهر حتى يقولون إن فلانا لا يفتروا إلا أياما أعياد أرمحوا ذلك وفي قول بعضهم وَقَدْ سُمْتُ عَلَّا الْنَاكِيَ وَالْذَهْرِيَ كُلِّهَا وَيَوْمَ نَكَاكُمْ لَاكَ شِقْرُ صِيَامِي ذكر من يوم ذي اللطائف عدداً غضب في اللطائف المعارف عدداً من العلماء الذين او العباد الذين يسردون الصيام لكن قول إسلامي انه يكره يكره وقد ورد حديث لا صام من صام الابد ولعل سبب كراهيته او النهي عنه النهي فيه من للنفس وفيه ايضا منع للنفس عن مستحياتها من نفسك عليك حقا او قد يكون مما يعوق الانسان عن الأعمال المنوط به والواجبات عليه. لكن إذا لم يكن لي شيء من ذلك فأضح أرضامهم ثم يقولوا بعد ذلك أن أفضل ما في هذا الحديث أن يصوم يوماً ويختر يوماً. اختاره النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بن العاصم. وذلك أنه لما ذكر له تطوعه وكره التهابه فاحضره النبي عليه الصلاه والسلام فقال له كيف تصوم قال كل يوم قال وكيف ستختم قال كل ليله فقال انك ان يعني ما معناه انه سوف يشق عليك ثم ارسل له الى يخفف عن نفسه فقال له صوم كل شهر ثمانيه ايام قال هذا شددت فشدد علي لا قلت اني اتكوا اغفال من ذلك فقال سو بيا وداي لي وافتر يومان فان يوم من الافتري يومين لا اني اتكوا اغفال من ذلك فقال سو يومين وا قلت اني اتكوا اغفال من ذلك فيا تيوا تيوا تلك ديوانه وقال رسول الله يا فعند ذلك قال له لا افضل من ذلك وقال له في الحديث ان هذا صوم داود وفي هذا الحديث انه قال افضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويستر يوما وأفضل قيام قيام داود كان ينام في الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ولا يشر إذا ناقه رضى له في الصوم ينحي اغتيال الصيام يوم يستريح ويتضرر لشهواته ولحاجاته ويوم يصوم فيه وهذا اذا واثق يفطره يوم السبت او يوم جمعه او يوم الاثنين له ذلك و بعضهم يقول ان له ان يسرد الصيام فعند الله بن عمرو بن العاص هذا عبد الله بن عمرو لما انه النبي عليه الصلاه والسلام على صيام شطر الدهر لم, ي... لم يترك هذا العمل يقول لا اترك شيئا لارقت عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكان يفطر اياما ويعزها ويحصيها ثم يسرد الثيام بقبلها حتى لا يخل بها للأحل كدرون ذلك إلا عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد حتى نقول لا يسرد يعني يسرد ويسرد حتى نقول لا يسرد يعني يسرد بأيام طويلة ويواصلها ثياما ثم استنواءشا لراقي امن يسترها انه لا هذا يا اذا هذا يا ابن ما صوم ايام البيض وهي 13 عشر 14 عشر 15 عشر قول ابي هريره رضي الله تعالى عنه اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث قيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوترا قبل ان انام متفق عليه وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا تمت من الشهر ثلاثة أيام فتم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر فالسنوه الترمذي هنا هو أول من أصابه النبي عليه السلام عبد الله ابن عبد وقالوا ورد فيه أفكنا في ذلك كأن من صام من الشهر ثلاثة أيام فكأنه صام جهر لأن الحسنة بعشر يوم ثالثة فإذا صام من الشهر ثلاثة أيام فأجرها بثلاثين يومًا كأنه صام ثلاثين يومًا والشهر الثاني يقوم كذلك وهكذا فيكون هذا بمنزلة في صيام الدهر هذا من الثكمه في صيامها واما اختيار صيام ايام الدين فدليل هذا الحديث بعض العلماء لا يصوم ايام الدين لا يحصها بل يصومها من أول الشهر كان عبد الله بن عمر يصومها من أول الشهر ويقول ما أدريني أني أدري كل يوم لا أدري هل أدري قويا أم لا ولا أدري هل أكون متمكنا أم يعتريني غيره ما فكان وكان يغادرها صوما ولكل حال الذي آخرها إلى صيام إلى أيام المير فإنه بنيته وله اجره ولو مثلا حاقه عائق مرض او سفر او نحو ذلك فله نيته واجره ان شاء الله وصيامها دليل هذا الحديث ولعل السبب انها اكتسبت نيه وهي كون ليلها مضيئا بالقمر ولذلك سميت اياما بيئه فكان ايامها مضيئه نهارها مضيئ بالشمس وليلها مضيئه بالقمر فاجتمع فيها الايتان فاكتسب في ذلك رغلا هكذا قاله بعضهم او ان الحكمه خفيه وصوم الخميس والاثنين لانه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما فسئل عن ذلك فقال ان الاعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. رواه أبو داود. وفي لفظ. وأحب أن يغرب عملي وانا صائم. الله <سؤال> يصوم يوماً ويترك يوماً. القائلة أسلم له صومه لأنه إذا صام الإثنين أفترض في العا الخميس. كان مستدبا على ذلك فإنه سيفطر واحدا منهم لكن إن صامة الاهنين يعني الاهنين والثلاثه وأفطر الأدمع في المصامة الخميس وأفطر الجمعة وهكذا يكون يصوم من الأسبوع إلى أربعة أيام ويفطر ثلاثه أيام فهذا هو الأفضل حتى يجمع بين صيام يوم الفقر يوم واستغراق الاثنين والخميس للصيام. الصيام اذا هذا الوان الذي يصوم يومين من كل اسبوع ليس عليه مشقه يوم الاثنين ويوم الخميس ورد حفاظ يوم الاثنين برؤيه عنه عليه السلام سئل عن صيامه فقال ذاك يوم ولدت فيه وفي هذا الحديث تعليما اخر وهو انه تعرض فيه الاعمال هذان اليومان تعرض فيهما اعمال العبد يقول فرحم وان تعرض اعمالي وانا صائم لان, لأن الصيام عمل مجتمع ما ينقطع بخلاف غيره فانه قد ينقطع وقتا من الأوقات. فلا تيست مستنبه قد تستنب مثلا ربع ساعه او مره ثم فينقطع ويبلغ منها الصيام يستمر خمسه عشر ساعه احيانا او اكثر وهو يعمل القراءه ما تستمر الا ما دام يقرا الذكر ما يستمر الا ما دام يقرأ فينفق الدعاء كذلك, كذلك فلما كان هذا عملا لوشتغلان غير على العمل وهو مستغنى وكان مناصحا انت يا وسته من شوال لحديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه مرفوعا من صام رمضان واتبعه ستة من شوال فكانما صام الدهر رواه مسلم وابو داود قال احمد هو من ثلاثه اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها جملة أهاديث ولهذا أحدها يعني احاديث أهاديثها الأمر بصيام أو الترضي بصيام ستة أيام من شوال والأفضل أن تكون بعد العيد لأن في بعض الروايات ثم أتبعه والإطلاع بمعنى الموالاة والمواصله ولكن لما أطلق الصوم هباغها أجاز العلماء صومها من أوله ومن وسطه ومن آخره وأجازوا صومها متوالية أو متفتقة لأنه يصدق عليه أنه صام ستا من شوات وورد في بعض الحديث فكأنما صام الدهر وصامر رمضان ثم أكلاه ستة من شواف كأنما صامت لها وفي حديث آخر صيام رمضان بعشرات أهل وصيام هذه ستة أنه من أغضر صيام التطول وهذا هو قول الجمهور وإن خالف المالكية الإمام المالك رحمه الله لأنه يعتذر بأنه لم يعرف هذا عن أهل المدينة يعني ما أدرك أهل المدينة يصومون هذه الستة ولكن قد يقولون يعني الذين أدركهم من أهل المدينة نعذوهين لدار الأشغال أو نحونا فماذا ما أنها ثبتت ورؤية جملة أحاديث فاستعبابها لا شك فيه. وسن صوم المحرم لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم وأكده عاشوراء وهو كفارة سنة لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده رواه مسلم في السنة سيام شهر محرم في هذه الفضيلة وان النبي صلى الله عليه وسلم اضافه الى ربه بقوله شهر الله افضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم هو اخر اشهر الهرم المتواليه ذو القعده وذو الحجه والمحرم هذه اشهر متواليه فاختص هو باسم المحرم هكذا ويسمى ايضا عاشوراء الشهر يسمى عاشوراء وهو اول السنه الحجريه كما هو معروف السنه تمتدع بشهر محرم ثم فضله كانه يكون عاده بعد ايام الحج وبعد الانتهاء منه والناس زاد او قد طال عهدهم بالصوم فيبادرون ويصومون اولا أنه شهر من الاشهر الحرام وثانيا انه يكون بعد عملا صالحا لا سمى يكثر منه يعني من صيامه كذلك ارمله يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر يوم عاش وراء ورد فيه حديث كثيره اذا ورد أن قريشا كانوا يصومونه بالجاهليه والذي عليه الصلاه والسلام كان يصومه قبل الهجره ثم صامه بعد الهجره ولما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء افطره وعلى هذا كأنه في أول الأمر قد فرغ ثم نسيخ بعدما فرض رمضان وجاءت هذه أخرى أنه ما صامه إلا بالمدينة لما هاجر ورأى أن اليهود يصونه وذكر أنه اليوم الذي أنجى الله به موسى من الرضاق وأمرق فيه بالعام. وصامه موسى فقال النبي عليه سلام والسلام نحن حق من نوسى فصامه وآمر بصيابه قال هذا فصامه في سنة سنتين ثم يتكسلت سنة خرم رمضان وبعد ذلك أصبح نهلة يتكسلت الزمان سيابه فليأصبح كأنه يعني فريضة ولذلك أمر بصيامه حتى أمر من أكل بعض النهار أنهم يمسك نقية وأمرهم الله أن يصوروا الصبيان فقالوا قالوا كنا نصور فيه صبياننا فاذا طلبوا الطعام أعطيناهم اللعبة من العهن لتشغلهم حتى ياتي وقت الافطار لكن لعله عليه الصلاه والسلام كان يصومه في مكه ثم لما راى اليهود يصومونه ايضا فكد ذلك على صحابته فامرهم ان يصوموه واحضر او قال نحن أولاد من موسى منكم ثم ورد فيه هذا الحديث في فضله وان صيامه يحتسب وأن يكثر ان يكفر السنة التي بعده وان يكون كفاره سنة و بعد ذلك استقر انه نفل وليس ليس وجاء في حديث انه عليه الصلاه والسلام قال صوموا يوما قبله او يوما بعده مخالفه اليهود وجهد هنا ناخذ انه قال لئن لقيت الى قابل لاصومن التاسع اذا قيل انه اذا اراد بذلك مخالفه اليهود وليستبدل بالعاشر التاسع وقيل اراد ان يخالفهم باضافه يوم اليه فيصوم يومين التاسع والعاشر وهذا هو المشهور وعلى هذا الناس يستحبوا نصيام يومين إما يوم قبله ويوم بعده هو اليوم الذي قابله أولى ثم تعرفون ان هذا اليوم يوم عاشوراء وردت فيه أحاديث كثيرة ولكنه لم يصح شيء منها إلا الصوت والسبب في هذه الاحاديث كثرتها ان الرافضه جعله يوم ماثل فقابلتهم النواصب وجعله يوم عيد او يوم فرح فصار كل من الطائفتين يولد احاديث ويكذب ويضيف إلى الشريعات ما ليس منهم فالناصب من الناصبية يجعلونه يوم فرح ويقضون ويفتحبون إظهار السرور فيه ليغيظوا الرافضة وفيه أحاديث كثيرة لأن لكم في بعض كتب الرائم الكتب التي لا يعتنيها من أحاديث ككتاب الغني عن عبد القادر الجناني وقدار كتب من الجوزي ونحن هذه ذكر فيها حاديث في ظل الأعمال في يوم عاشوه في ظل الاكتخاذ وفي ظل الادهان وفي ظل التطيب وفي ظل لبس أحسن الثياب وفي ظل حتى في ظل التوسعات عن العيال ما عاش به ذلك فراج بعضها على بعض اهل السنة وقبلوا حتى ذكر من صاحب الضوء المربع وغيره قالوا يستحب فيه التوسعة على العيال وراوا في ذلك حديثا من وسع يوم عاشور على عياله وسع الله عليه بقيه سنه له ذلك وكل ذلك لا اصل له موضوعاً من وضع هؤلاء الناس فالراجمة توضع فيه أشياء حدث لها لانه هو اليوم الذي فيه كذا واليوم المشؤوم والذي فيه وليه. فما صح فيه إلا صوته ثم ثبتت لهذه الصحيحة إيمان أختلاف في أول في بالغمارة في يذكر الشيخ سعد قد الف فيه رساله في التوسع في الحديث لانه لم يثبت الحديث موجه من طريق صحيح بل كل الروايات التي وردت فيه مكذوفه وصوم عشر ذي الحجه لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر رواه البخاري وعن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت اربع لم يكن دعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغدات رواه أحمد والنسائي وأكدها يوم عرفة وهو كفارة سنتين لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه مرفوعا صوم, صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية رواه جماعة إلا البخاري والترمذي ويليه في الاكديه يوم التروية وهو ثامن للحجة لحديث صوم يوم التروية كفارة سنة الحديث رواه أبو الشيخ في الثواب وابن النجار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا في هذه الأيام اتفاة الأولى لسهر الحجة ورد فيها عام الحاضر في فضل العشرة بقوله عليه السلام ما من أيام وسبب قبلها أنها موسم نسك وموسم عبادة الخاصة وهي الحج، فلذلك اكتسبت هذا الفضل فيثن صيامها ويثن الأكثار فيها من العبد ما دام أن النبي عليه السلام فضله حتى على الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء دل على ميزة العبد. العمل الصالح لها يعم صيامها ويعم قيام لياليها ويعم قراءة فيها الصلاة والتقوعات والنواث والصدقات والأذكار وما أشبه ذلك وتقدم لنا أنه يشرع فيها التكليح عملا بقوله تعالى وينكر اسم الله في أيام المعلومات وهو ما يسمى من التكبير المقائي المطلخ ذلك سمعنا أن أفضلها يوم عرفة ثم يليه بالأفضلية يوم التروية وهو اليوم الثامن لأن يوم التروية يحرمون فيه وإن كان مخلا فإنه يحرم يعقد الإحرام بيوم يوم عرفه واليوم الذي يجتمع فيه الحاج بعرفه يقفون كلهم في ذلك الموقف العظيم والمشعر المحترم فلذلك يستحب صومه إلا لاهل عرفه فقد ورد انه عليه السلام نهى عن صوم يوم عرفه بعرفه وهو عليه الصلاه والسلام ان حج ذلك اليوم لم يصر كما ثبت ان ستمر في صومه وهو واقف بعرفه فبعثت ام الفضل بلا مال اليه فشرفه وهو واقف بعرفه لكن غير الحاج يتاكد في حقه صيام هذا اليوم لما ذكره هي من الفضل وانه يكفر سنتي سنه ماضيه وسنة مستقبلة وذلك اجر عظيم وفاضل كبير يعني اختص به هذا اليوم دون بقيه السنه كونه يكفر سنتي يعبر عنه التكفير كما هو معروف لغير المصطفى على الكبائر يعني صغائر الذنوب ونحوها هو من دبلة ما ينحوها ، يعني وذلك جهار اليوم فضائل اليوم مشهورة ، فضائل ذلك اليوم لن يكون منها إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام ورؤية الشيطان الأحقر ولا أنحر ولا أغيظ منه في يوم عرفه، لما يرى من تنزل رحمته وتجاوز الله عن الذنوب العظم والله وعلى وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الله المترجم في هذا اقتراح يقع في الدروس يعني من الشيخانات بكري نشيخ طيب يقول الهواني أردية الطلاب أنا في يقولوا أصلح، وقال أنا ليس عليها كثارة، وأنا كثارة تكفي للإهني يعني في الوطن، وهذا هو واضح لأن التأثير واحد أو لأن لأن جند كأنه يقول اننا نكرنا هنا أن أنها عليها كفارة نقولنا إن فيها قول المرأة هل عليها كفاره أم لا الوقها يقولون إذا كانت مطارعة هل عليها كفارة ويترجع مما ذهب إليه بعض المخططين أنه أن كفارة واحدة وأنها تكون عليه مزعج ولا إذا أردنا الاختيار نقول عليها إذا كان اختار وإذا يقول لك أن صائم في رمضان وإنسان حبارك أحنوه من التبابة والترفيه ودخل المنفيذه إلى جوه المنفكر ما ليأثم لا شكاً إنه مقنوع بأن يتحفظ وأن لا يأتي أو يتعاطى الأسباب التي تقرمه إلى أسلام صعبه لكن إذا أحد إلى أن يسلح بذلع الآل يغوص بما أن يجري غراراً من العظام في إخبار شيء قابلنا الماء ذلك ضروري فإذا ذخل المعنى بفنه بغير اختيار أرض حظه بغير اختيار ونحطه بغير فلا إهم عليه لأنه من ذلك ما لم يتعلمه فهو المعلوم وهذا يقول كيف يقصوا مرشد الحجة يومًا أراد الصمام يتشننها إلى صيام تسر ونطلقنا كلمة العشر على الجسر العشق بما فيها يوم العين فيها الفضل والرسول عليه السلام عندما قال بل من أيام العبد الصالحة فيها الظر من هذه الأيام العشق يريد من بما فيها يوم العين لكن يوم العين بنهين عنه كما هو معروف يحرم الصيام فالمراد ما يصح صيامه بك وماذا يقول هل معنى ان لا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء من رمضان انه لو صانع تطوع قبل القضاء لا يكون له اجر يقول انك مامور بان تبادر بقضاء ما عليك ولكن لو صلت تطوعا لن ياكل صومك ولم تحضر من الاجر ولكن عليك المبادرة بقضاء الهرد هو أولى وهذا يقول هل يجب للإنسان أن يصوم أيام ستين شوار وينوهار قضائه قياسا كما قلت على يوم عرها هل يقول الحال إلى صامها ونعها عيامه فإن هو هذه برص رمى الله وستة أيام برح سنتها السكنة وهي صيام ستة وثلاثين يوما أو شاهضا وستة أيام ما حصلت له انما صام ثلاثين يوما صام رمضان فلا يحصل له الاجر بخلاه ما إذا صام يوم عرهه فيحصل له الاجر حيث أنه صام يوم عرهه الذي ورد فيه الصوم يترتب عليه الاجر وان كان ناويا له من ايام الافت بصوم ايام من يوم شهر فهل اقنع ان الشهر الذي يليه أو الذي لا يريح إذا باتك باتك تصله الأيام التي كلها تصل الساعة عشرة عشرة عشرة نقول نصليها إذا كان هناك إنسان يصوم كل إثنين من كل شهر هل يكون له من الصلاة على الأيام من كل شهر له أجل إن شاء الله يصوم قد يكون يصوم كل شهر خمسة أيام أو أربعة أيام لأن كل شهر فيه أمر تسابقه هل يجوز تثبيب الصيام من الميت او الحي مشهور من الفقهاء الفقهاء انهم يقولون اي قمه فعلها وجعل جوابها لحي مسلم او ميت نفعه ذلك فمن ذلك الصوف عندما يجوز بهذا للمسلم لكن لم يكن ذلك مشهورا من فليهذا لذلك قالوا إنه خاص يعني القضاء عن البيت لأنه ما كانوا يصولون عن الأحياء ولم يكون أيضا يهدون الهواء لا أعمال يرقصهم لأمواتهم لكن جاء العمر في القضاء الحقا عليه بعضهم وقضعهم بعضه بعضه عرضا فقال ما داننا أنهم يجزوا الحج عن الميت والصدقة عن الميت والدعاء عن الميت وكذلك يجوز الصلاة عن الميت تطوعا ثم قالوا ما زال ما يجد إهداء العمل الميت فما المانع من إهدائه للحي فأجابوا ذلك ويغجح ذلك كثيرا من عمال مع الكلمة القير في الكتاب الله وغيره لذلك. جاهزه ان شاء الله وفي المساله خلاف من مشايخ زماننا وفيها جدار كبير هل لكم قراءه ما من مخلوق كتب مناقشة من اجاز ذلك ورد عليه العلماء ومنهم الشيخ المثلي وغيره المراه الحائض غمض عليها اكثر من رمضان ولم تقبل بجهلها من يؤذن بكم غير رمضان عليها ثم علمت في دم القضاء هل يزمها قضاء وما سبق ما يطعى نعب هذا وقع كثيرا يتصل بنا كثيرا من النساء فأذكر أنها مرضى بها سنوات بعد أن بلغت وهي لا تصل أيام العهد فتقضيها يقول إنها تستحي وذلك انها تستحي أن تقول لأهلها إنها قد حاضت وفتصوم أيام حيث ثم لا تقريح ثم لا تنتبه إلا بعدما ميالها عاش في 20 أو 20 سنة إذا كبرت لكل قضاء والكفارة وآدمة للتنبير ولمضي هذه السنوات لكن هل تتكبر الكفارة؟ يعني كل سنة كفارة أخرتها سنة كفارة إلا أخرتها مرسلين أن الله كفارا هل أرجح أنه يكفي كفارة معهده إن شاء الله؟ يعني عن السنوات كلها لأنها تتلاحق وهكذا بعض الشباب الذين بلغوا سنًا يعني بلغوا من احتلام من الكريم واستمروا من احترين يتصلنا بعض وياتصدنا ويسألنا معل... بعض الشباب يقول احتلامتوا وانا من السنة الهتعشى ولم أخبر اهلي فأفطرت تلك السنة ثم صنت السنة التي بعدها يقول عليك قضاء كثير سنة و نضع عليك عشر سنوات لا بد ما أن وعليك و عليك الضعان يقول لني شخص فكان علي أيام من النظار علم لأمني لم أعرف عددها و حيث أمني إن من الصور فهل أثرف أيام التطور والأصوم وأمني يتلقظ وهذا يجوز ان اصوم بنيه شطره وتعد اليه من قضايا التطور نعم ما زلت تعلم انك اخطرت اياما فلا بد من قضائها ولو مضى عليها سنوات وكونك تصلها منيه التطور او صلت اياما من كثيره منيه التطور ما يكيك لأن الأنفاء لا بدنه البيئة وإنه ناري كل من الإماء فعليك أن تصومها بنيك الله وتبعاً أيضا وثلاثة الصلاة مثل المنفاء والله الصحيح أن يترك الصلاة عن ذنب طالث الأيام أنه لا يقلي وليفتك من, من غضر الجديد ويكسر من النواة وأن الصوم وهذا يقول لو كان على شخصك اللهم كفاره النذر فالي ايها يبدو ان تصومك اللهم كفاره النذر تقتل الحال فان كان النذر محددا قتله كان يقول ان نجحت مثلا فلله علي ان اصوم نصف شهر يومير الثاني أو لماذا الأولى فيتحقق الشرط وعليه خمسه ايام وعشره ايام مضى مضى يقول هذا الندم تحدد فيقدمه لانه محدد اما اذا قال ان ربحت مثلا او ان سخيت فعلى يصيع فلله علي ان عشره ايام فمثل هذا يقدم الحر أنها كفارة فكذلك أيضاً وقتها واسع أنت لعنه كفارة يمين أو رسمها فإن وقتها واسع وهكذا لم كان عليه كفارة رهار سوش أغين التتاجعين يقدم أيام هذو ما ولا يقوم من عليه صوت نذلاً هل يجيل أي صوت في هذا التطول فهل لن قلنا كنا إذا كانت من ايام أيام منها لم يحدد أحدا لأن يكون أصوم هذا الأسبوع أو أصوم آخر الأسبوع من في هذا الشهب لله عليهم فإنه يصوم ولا وإذا لم يكن قبله شيء ويجب أن يتطوع قبله وأما إذا كانت أياما مطلقه فله تاخيرها والتطوع قبلها إذا صام الرجل يوم عاشوراء دون صيام يوم قبله ويوم بعده وهنا ذلك لا يعتقد التشابه باليهود كل الا اجره ان شاء الله من صام فله اجر فله اجر مما لكن الافضل ما ذكرنا ان في يوم قبله وهذا يقول بمناسبه صيام التطوع درجه ذكره اخوته لان لا لان ردايتها, ردايتها غدر، أيام الميل صغير، أكثر ان أن نقول هو يوم له تأشير نص نصب أيام الميل، هلا سنقول إن هلا استراحة جالس هو نعم لا لا لا وعندما سألني راح قال يعني عني اختلاثك يعني لا ما يقول ماذا؟ وهذا يقول محمد المالكات من الهلاء ساشتغل بشيء من شوار قبل القضاء هل هذا نأخذ من الأثار المنوي والله لا يقول ما حتى تؤذل فضائم وإذا لم يكن نأخذ منه هذا الأمر صحيح؟ تلسنا كان هو يحفظ المنصور بكل حال لو قلنا ان من اراد صيام الست فيقدم عليها صيام رمضان ولو انها رمضان او قضاءه شهر شوال كله ثم يطبعهم بصيام الست ولو من بعد شوال يكون اكل رمضان اي رمضان ثم وأما من أرى التطور تطوّى لي شوان تطوّى فنقول الأفضل لك أن تدعى رمضان وأن تتعلم ما في السر بعده أن تدعى رمضان تنقضى وإذا ناسم أن تقلبه كما سننا في الشرس تقلبها الله النهر في أقتهم التسلّى وأن الأثر هذا يظهر أنه مرور حديثاً لكنه ما صح حديثاً لا يقبل الله أنه حتى تأدى الفريق فقال أنه موقوف هل الأطعام هي من أفترى سواء ألفان أم الضضع أو من أحرى رمضان حتى يأتي رمضان أخر هل الأطعام هنا موجوده الشارع أم من الغرف الأطعام كان السائل يسأل عن مقدار الطعام ان به طعام المسكين وقال أنه انه لا يأكل المسكين الذي يقوم في الليل ومن كان يسأل عن الدليل فنحن قلنا انه والله عن الصحابه فانا عند هوى لعن الصحابه وجلته منهم كما ذكر الشارع ولن ولم همك عليه فاشهدوا ما بعد إن ردقت البلد الطعام يكون ردقت وهذا يقول كيف لا يصح انتجاع التطور ثم يقول يصح قلب الفرض إلى نهر فإنه يتقدم النهر عن الهر يعني تشكل المسالح كأنه تناقض لكانه قال لا يجوز تعمد ارتداء نفل لمن عليه فم ثم قال يجوز ان يقلب الانسان الفم ونفلا في وقته المتاسع فالجواب والله اعلم انه يختار بقوله يترجع ويختار ويتاكد تقديم الفم لكن إذا قلب الهرمان أهلا بمناسبة أو بشكل فيه أما أسبح ذلك كان يقول هذا اليوم ما أغطته غطة تاما أو ما حفظته الحفظ الواجن يجب فيه حفظه سمعي وقصري وجساني فأقلمه بأهلا واصوم يوما بداله أحفظ فيه صياني فقلبه يكون بسبب من الأسباب فإلا فالأصل أنه يبدأ بالفقر وذي يقول ذكر أنه في مسألة لكل سيارة المتحدة من أيام الظالم وغيرها لأن كل سيارة شعبات كان كذلك في الصحابة والنصحة تقضي عائشة ممعنى هنبي صلى الله عليه وسلم ما أراه أكثر صوماً إلا في شعبات صحيح ما ذكره السائل أن عائشة قالت إن أكثر ما كان يصومه عليه السلام في رمضان كان يصوم شعبان إلا قليلا فكذا كأنه عليه الصلاة والسلام يصومهم يتأحوا إلى رمضان ركس من صيامه يتأحوا في رمضان والتهيئ لهم أو كأنه يتدارك أياما أفضلها يحب أن يصوم لدن له أفطر أياما في غنجب وششارج وماذا وماذا فالآن له يترضي بالهدائك لكن لم يرد عنه عليه السلام أمرا بالحث على صيام شعلا أو الأمر بصيام شيء منه حتى أنه قال عليه السلام رجلا رآه قد ثمت الصوم قال صوم من, من الحرون والأفطر ومعذور ان الفرن من ليس منها شعبنا وهذا يقول الا ما تغيثنا يوم رمضان فهل يصام عن ميت ذلك اليوم الذي مات فيه ذكرنا ان ما ترى لم يفرنا فانه لا يصام عنه الا اذا إلا اراد الانسان يتلقى فاذا يوم ومات قبل عن الكلمه صار يوم لن قضاءه كذلك لو لو أطّلع للمرّ ونات الأبلاء يتمكنون صيامه إنهم ينفر ينفر صيامه فضل أطّلع هي من الله خمسة أيام و استنفَل المرّ نعه شواد شواد الله وما فيه له يصوم رمضان يصوم رمضان وما في رمضان يصوم رمضان وأطّلع بحذر المرام ومات قبلها يتمكن أو يصر رمضان ومات في رمضان في يوم مات فيه وقد صام نصره ورده فهذا من هذا معلوم وهذا يقول ما يرحل المسالين يقول له ذلك يوم وردت فيه وردت من لا يرحل يعني تخصيص المرام إنما أراد بذلك أنت هذا اليوم كان جنسه له هذه المذيئة وليس لهذا الكعب لأن قوله وليله وعنى المذيئة المذيئة لقوله له الله وآهل له